ولقد رآه نزلة أخرى عند سذرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يوش السذرة ما يوشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى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 وكم من ملك في السماوات لا تني شفاعتهم شيئا إلا من, بعد أن يأذن الله. إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إلا من بعد أن يأذن الله الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسميات الأنثى وما لهم به من عد إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض ضما تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَاوِيَةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَا بَلَغَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ أَمْ سَوَّاهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَجْزِي الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا الْمُتَّقِينَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَوْعِظَةِ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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 110. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 111. وأن سعيه سوف يرى 112. ثم يجزاب الجزاء الأوفى 113. وأن إلى ربك 118. وأنه هو أمات وأخيا 119. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى 110. من نطفة إذا تمنى 111. وأن عليه النشأة الأخرى 112. 114. رَبُّ هو وَأَنَّهُ الشعرى 115. وأنه أهل كاد للأولى 116. وثمود فما أبقى 117. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى 112. فغشاها ما غشا 113. فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى 115. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة 111. أفمن هذا الحديث تعجبون 112. وتضحكون ولا تبكون 113. وأنتم سامدون